بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبدا وكنتم أزواجا ثلاث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 فِيهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن معين لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقبود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين من الأولين والآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحروم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا شرابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات فَشَارِبُونَ شُرْبًا حَتَّى نُزُلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْنَا تُصَلِّقُونَ مَا تُنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم على نبدل وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الاولى فلولا لا تتذكرون ما تحرثون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 المقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه له كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا يلعن امين افمي على الحانيد وتجعلون رزقكم انكم تكنزون فلولا اذا بلغ في الحلق وما تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصرون. فلولا إن كنتم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 وكان من المكذمين لنا فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم